ادير الورود من قلبك الصافي الودود فذرف هناك كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك اقبل هنا اقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الجمهور الطيب أيها الجمهور المبادر الذي والله إننا نفخر بكم وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى أشكر لكم حقيقة متابعتكم أشكر لكم تواصلكم أشكر لكم اقتراحكم يعني علينا سواء في صفحات البرنامج أو في صفحاتي والله إننا نستفيد فعلا فائدة حقيقية مما تكتبونه فجزاكم الله خيرا يمكنكم متابعتنا لمن ربما ليس عنده القناة اقرأ الآن يمكن متابعة عبر موقع القناة يتابعنا الآن على الهواء مباشرة من هو يرانا الآن يمكن أن يكتب في في صفحته الآن ينقل الرابط أنا نزلته في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك ينقل رابط قناة إقراء بحيث أنه يمكن لمن ليس عنده القناة الآن أو غير واضحة عندها أو ربما مع الأجواء الموجودة الآن ربما في شيء من الـ الـ يعني الخلل على البث فيمكن أن يتابعه من خلال موقع القناة الآن على الهواء مباشرة تحدثنا أيها الأحبة الكرام في حلقة ماضية عن السجن والسجناء وما يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم تحدثنا عن واقعهم دخلنا في السجون قابلنا بعض السجناء نقلنا لكم شيئا من آلامهم عشنا معهم في حياتهم تحدثنا عن حياتهم الحقيقية عن مشاعرهم عن أحاسيسهم وهم في داخل سجونهم كيف نستطيع أن نضع بصمتنا؟ معهم ذكرنا شيء من البصمات ذكرنا أيضا بعض الاقتراحات لأجل أن يطبقها الناس في السجون ولأجل أن يكون لهم أيضا وجود في هذه السجون وجود معنوي في وقوفهم مع السجناء لا نزال اليوم أيضا معكم نتكلم أيضا عن رعاية السجناء الحمد لله القائل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار صدق ربنا الكبير بل الله أعظم واكرم إنهم المحبوسون ونزلاء عنابر السجن فيهم تائبون ونادمون وفيهم باكون ومستجيرون وفيهم حفظة للقرآن ودعاءات للإيمان فكيف تكيفوا مع سجنهم وما أحوالهم فيه وما أساليب التعاون معهم كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في الجزء الثاني من حلقتنا ضع بصمتك في رعاية السجناء. الذي ظن أنه ناجم من هم عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يوسف عليه السلام نبي كريم رفع الله تعالى قدره واعلى منزلته وابتلاه ربنا جل وعلا في السجن فلما راى أحد السجينين اللذين سألاه عن الرؤيا ظن أنه سيخرج بتعبير الرؤيا قال له اذكرني عند ربك وكانه قد رغب الخروج من هذا المعتقل الذي كان فيه تعالوا اليوم نناقشوا أيضا ذلك نستقبل اتصالاتكم حقيقة الحلقة الماضية يعني الإخوة قالوا لي أن الناس كانوا يتصلون وكانوا يقولون لي والله في السماعة يقولوا لي معنى اتصال. اتصال وكنت لكثرة النقاط التي بين يدي ولأني أريد أن أنتهي منها يعني كنت أحيانا أتغافل عن ذلك اليوم نعيدكم بإذن الله تعالى باستقبالي الاتصالات قدر المستطاع وسوف نركز اليوم الكلام أيضا حول السجون وحول أهل هذا السجين وكيف يكون التعامل معهم فمرحبا بكم أيها الأفاضل سليمان أحييك أيضا معنا أخونا سامي أحلى الأسامي سامي المالكي معنا أخونا فراس فراس قد تشرفنا به أيضا سابقا في بعض الحلقات وإن شاء الله تعالى أنه يعني نناقش معكم القضية ونستفيد منكم بإذن الله لكن دعوني لمن لم يشاهد حلقتنا الماضية يعني أعطي ملخصا لما ذكرناه في الحلقة الماضية العقوبات تضبط الناس يعني لو ليقطع اشاره ما يعاقب كان كلنا قطعنا إشارات لو الذي يتجاوز السرعة المرورية المسموح بها لا يعاقب كان كلنا مشينا يعني وأسرعنا لو كان الإنسان لا يعاقب إذا قتل لن تشر القتل لو كان الإنسان لا يعاقب إذا اغتصب لكان كل شاب يرى فتاة تعجبه ربما أقبل إليه واغتصبها لأنه أمن العقوبة فأساء الأدب لكن وضعت العقوبات سواء عقوبات ربانية أو عقوبات نظامية يعني مثلا قطع الإشارة لم يقال الذي يقطع الإشارة يدفع غرامة بمقدار كذا ويسجن مثلا في سجن إدارة المرور لمدة كذا مثلا ساعة أو وعشرين ساعة أو كذا هذا النظام لم ينزل من رب العالمين لكن وضعه ولي الأمر لأجل أن يضبط أمور الناس وهذا لا بأس به يعني ان تستشرع عقوبات لأجل ضبط أمور الناس الدنيوية العقوبات طبعا متنوعة في عقوبات بالحبس السجن وقد ذكر الله تعالى السجون في كتابه في ايات كثيرة منها ما ذكره الله تعالى عن يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير مثل ما قال الله جل وعلا قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وكذلك لما قال فرعون لموسى لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وكان السجن معروفا عندهم حتى من القديم كانت السجون يعني معروفة عندهم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجن كما سياتي معنا من العقوبات؟ عقوبات مقدرة في الشريعة مثل مثلا عقوبة الجلد للزاني غير المحصن الرجم للزاني المحصن عقوبة القتل لمن قتل نفسا عقوبة قطع اليد للسارق وهذه أيضا فيها تفصيلات كثيرة جدا يعني لا يجوز شرعا إنسان لو, لو سرق ولده ياتي ويقول تعالي الله بسم الله وبقطع يدك شرعا لا يجوز له ذلك هذه فيها أصول ولها ضوابط ولها أحكام يعني ينبغي الانضباط بها تكلمنا عن الحبس وعن السجن ذكرنا شيئا من حقوق السجنة ذكرنا كيف كانت السجون في السابق يعني ذكروا أن المهدي الخليفة المهدي قد سجن يعقوب بن داود أحد الوزراء عنده زعل عليه فقال سجنوه في البئر وأقبلوا إلى بئر فارغة من الماء وسجنوه فيها ثم لبث فيها سبع سنين ومات المهدي وتولى بعده الخليفه المنصور ولبث ثلاث عشرة نسوف في السجن جلس في هذا البئر أربعين سنة هذا ذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أربعين سنة يقولون ثم نام الخليفة الذي كان الثالث أو الرابع في منامه رأى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يقول له أخرج فلانا من الجب قال في السيقظ وقال في في أحد مسجون قالوا نعم في السجن في بئر وأمرنا الخليفة اللي قبل كذا سنة أن نسجنه قال أخرجوه قال فأخرجوه فلما رأى الشمس عمي سبحان الله قال فاوقف بين يديه وهو اعمى فقال الرجل هذا اللي يعقوب بن داود اللي هو كان وزير قال السلام عليك أيها الخليفة المهدي قال قد مات المهدي قال فالسلام عليك يا خليفة المنصور قال قد مات المنصور قال فالسلام وحافظهم ما هو وزير كان فحافظ الترتيب قال حتى عد أربعة أو خمسة خلفاء فقال السلام عليك يا فران قال نعم أنا فقال سبحانه ما ذكركم بي أنا خلاص ألفت السجن يعني ينزلون إلي الطعام عبر الدلو يعني ألفت ذلك فقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك فالمقصود أنهم كانوا يسجنون وليس فقط يعني الخلفاء حتى الذين من قبل الرومان وغيرهم كان عندهم أنواع من يعني السجون وأحيانا يجعلونها تسليه فإذا مل مثلا الملك الرومان مل يوم من الأيام ويبغى يعمل أكشن يخرج ويقول طلعوا واحد من السجن وأحضروا لنا أسدا قال فيحضرون الأسد ويتعارك كل حد ما يفترس الأسد وهذا يهرب ويركض وهو يتسلع كانوا يعدونهم نوعا من التسلية الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي أراد أن يفعل ذلك قرأ أن الرومان كانوا يحضرون أسودا يقولون فقبضوا على رجل فتاك رجل قوي اسمه جحدر قالوا فقرأتها أيضا اليوم مثلا التحضير يقولون فلما جيء بجحدر سجنه الحجاج وطلب من أحد ولاته أن يحضر له أسدا كانوا يعرفون قوة في المكان الفلاني فجلسوا ينتظرون الأسد لحد ما جابوا الأسد بعد أسبوعين قال ثم جوعوا الأسد وألقوه وأدخلوه على جحدر والحجاج يعني يتفرج قال فقفز جحدر عليه وخنقه ولا أسد يقمش وجهه يبعده وخنقه حتى مات بين يديه قال فأطلقه قال هذا هذا مشكل علينا فأطلقه وسبحان الله أذكر أن يعني من من أعجب من رأيت في السجون أقيت محاضرة مرة في أحد سجون المملكة فكان هناك رجل قوي جدا حقيقة يعني هو معه ثلاثة دان كرتيه ليس فقط يعني ليس حزام أصفر وأزرق لا ثلاثة دان فوق الحزام الأسود يعني وكانوا إذا أرادوا أن يخرجوه للمستشفى أو المحكمة فكانوا يخرجون معه ليس عسكريين كما يخرجون مع السجناء لا يخرجون معه فرقة كاملة ضباط اثنين ومجموعة فرقة من قوة الرجل وحدثني الأخ المسؤول عندهم الشيخ علي الله يسمعني الآن الشيخ علي القرني يقول لي يا شيخ والله إنه مرة غضب وقطع الكلبشة يُربَّما كانت نوعيتها رديئة أو شيء يقول فاحضر له أخرى الشاهد هذا الرجل القيت محاضرة مرة في السجن في العنبر في المسجد الكبير جمع قرابة تسعمية سجين أو ألف ثم قالوا لي يا شيخ لعلك تمر على السجناء في السجن الانفرادي مررت وألقيت عليهم كلمة عبر ميكروفون ثم مررت أسلم مررت به وإذا هو كالأسد جالس فعل واضح عليه القوة الرجل يتكلم ست لغات تعلمها عبر كثرة أسفارة منها الأردو ومنها يتكلم كوري بشكل جيد يتكلم إنجليزي بطلاقة يتكلم طبعا العربية بلا شك ويتكلم لغتين ثلاث. بعضها يتقنه أكثر من بعض فسلمت عليه ما شاء الله يده كأنه وضع يدين ليس يد واحد كأنه ركب يدين مع بعض وكيف حالك يا شيخ إن شاء الله انطيب بارك الله فيك ويهز يدي وبيني وبينها القضبان وأنا أحمد الله أن كانت القضبان موجودة فخرجت قلت يا شيخ علي هذا إيش جريمته قال هذا عليه عدة قضايا سرقات والآن عليه قضية سطو على أحد المصارف سطو على مصرف وسرق منه وأبى أن يرجعه وذكر قصته يقول والآن ما أدري هل يعني هل ينفذ فيه القتل تعزيرا أو يسجن أو كذا ما أدري هذا من المفسدين في الأرض قلت طيب الله يوفقنا وياه جئت هذا السجن بعد سبع سنوات وألقيت محاضرة ثم تذكرت فقلت يا فلان تذكر السجين الذي إيش اسمه قالي فلان قلتي وهذا اسمه أين هو الآن؟ قال أبشرك لم يقتلو لكن حكم عليه 25 سنة قلت أريد اني أرى قال لو أبشرك ترى الرجل الآن أصبح داعية عندنا قلت كيف؟ قال أصبحوا إذا قبضوا على أحد تكلم لغة إنجليزية قبضوا عليه ورموه في الغرفة مع فلان ما يكمل 24 ساعة إلا وقد نطق الشهادتين <تصفيق> ما أدري ينطقى بالقوة ولا بال... يقول قلت يعني بالقوة قال لا والله الرجل عندك كتب بالانجليزي ويقنعهم وعنده قدرة على الحوار قلت طيب لعلي أشياء أراه في المحاضرة انتهيت من المحاضرة فما رأيت قلت يا أخي وينك قال نذهب ذهبي للعنبرة جئنا العنبر الحديد والعنبر ممر وفي غرف يمين ويسار فلما رآني السجنة أو الشيخ الشيخ السلام عليكم قلت أين فلان قالوا فلان نادوا فلان مشهور فاقبل إليه وإذا الرجل أنا توقعت بأتيني شخص ملتحي وكذا وإذا هو حاله الذي رأيت قبل سبع سنوات ومدخن وأسنانه ساقطة والثوب يسحب على الأرض فسلمت عليه كيف الحال تذكرني قالي يا شيخ انت مريتني قبل سبع سنوات قلت ما شاء الله يقولون إنك يعني أصبحت داعية قالي والله أبشرك اني بدأت استعم استعمل لغتي في الدعوة والإخوة يعطوني كتبا في حوار النصارى والاسم المسلمين وكذا وأقرأها وأستفيد من الحجج قلت كم عدد الذين أسلموا على يدك قال يا شيخ نسأل الله الإخلاص قلت لا بالله عليك أخبرني كم عددهم قال أسلم على يدي 33 شخص خلال هالسبع سنوات فقلت طيب يا أخي أنت الآن ما شاء الله داعي وطالب علم ليش ما جئت وحضرت المحاضرة معنا قال والله يا شيخ أمس سهران إلى الفجر جايبين فلبيني جديد نصراني والله نقاش نقاش لحد ما أذن الفجر ثم اضطريت اني انام إلى الضحى الشاهد يعني سبحان الله تجد أحيانا في السجون ناس عندهم قدرات عندهم مهارات لكن هل الذين يقومون اليوم على السجون يستطيعون أن يستثمروا هؤلاء انا بعيني رأيته في أحد السجون أيضا قابلته أخ فلبيني قبض عليه والله نسيتش قضيته هي قضية تهريب مخدرات أو ترويج أو كذا وأسلم في السجن ثم بدأ بالمراسلة يدعو قومه في الفلبين، يراسل أمة، ويراسل إخوانه، ويراسل، فأسلم على يده في الفلبين أربعة أشخاص وهو في السجن، تخيل في السجن وأسلم على يده أربعة أشخاص بالمراسلة، فدل هذه يا أخي نحن لما لما نتكلم عن السجنة لا يعني أننا نتكلم عن قوم فاسدين مجموعة فساق وناس يعني ليس عندهم قدرات عقلية وليس عندهم تطوير للنفس وليس لا احيانا بعضهم ما استطاع أن يسرق وبالتالي دخل السجن إلا من قوة ذكائه وأحيانا بعضهم لم يستطع لم يستطع أن يحتال على فلان ويأكل ماله إلا لذكاء وقدرة على الحوار والإقناع طيب يا أخي هذه القدرات لماذا لا يفعل اليوم القائمون على السجون لماذا لا يعملون على توجيهها التوجيه الصحيح أنا حقيقة دخلت إلى بعض السجون ورأيت شباب دخلوها وهم يعني في في اوائل شبابهم وإذا هو بعد تقريبا سنة او سنة ونصف أكمل حفظ القرآن أكمل حفظ الصحيحين البخاري ومسلم وتغير بعد ان كان يعني ربما مجرما إما عليه قضية قتل أحيانا او عليه قضايا كبار تهريب وترويج ومخدرات وغيره وإذا به سبحان الله يستفاد من هذه القدرات تعال اليوم نتكلم كيف نستطيع أن نستفيد من هذه القدرات كيف نستطيع أن نشجعهم كيف نستطيع أن نوصل الخير إلى أهلهم كيف نجعل السجين يعني وهو مسجون لا يشعر بنوع من خيبة الأمل في الحياة وهذا حقيقة أنا أحرص إذا ذهبت ألقي محاضرات في السجون أني أقول لي يا أخي ترى ليس معناه أنك دخلت السجن أن حياتك انتهت لا يعني أن فلانا سجن انك خلاص تغسل يدك من بقية حياتك أنت سجنت وعمرك مثلا ثلاثون سنة بتطلع بعد عشر سنوات لا يعني ان من الأربعين إلى نهاية حياتك أنك انسان حكم عليك بالفشل حكم عليك بالخيبة في حياتك أنك انسان خلاص لا يلتفت إليك أحد لا يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين وخرج وأصبح وسيرا ولم يلتفت يوسف عليه السلام إلى من يأتي إليه ربما يذكره بأيام السجن أو يذكره بقضايا بل إن يوسف عليه السلام أيضا حتى في سجنه لم يتهم لأجل أن يدخل السجن لم يتهم أنه سارق أو أنه قاتل أو أنه أكل مانا بغير حق اتهم بقضية تتعلق بالعرض لذلك لما راودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي ويوسف عليه السلام يعني هرب من بين يديها وفتح الباب تلو الباب حتى رأى سيدها ثم انتشر الخبر في المدينة أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وإذا زوجها رجل عديم الغيرة فنادت النساء وقالت تعالوا شوفوا الذي تلومونني أنني راودت تعالوا انظرن إليه فلما نظرنا إليه قالت فذلك كنا الذي لمتنني فيه ثم قالت ولا قد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجننا ولا يكون من الصاغر قال ربي السجن احبه الي يا ربي السجن احبه الي من فراش اقع فيه في منكر يا ربي السجن احبه الي مما يدعونني اليه يقول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجنن راوا ايه الثبات وايه القوه وايه العفه وايه الشجاعه وصفات الرجوله الحقيقيه الايمانيه فبدأت يتتهمه باتهامات حتى ألقي عليه السلام في السجن لكن بدأت حياته الحقيقية متى؟ بعد خروجه من السجن يا ما أقوام اليوم فعلا بدأت حياته في طلب العلم أو أحيانا في إمامة المساجد أو ربما احيانا في يعني الإبداع في الكمبيوتر وفي غيره والإبداع في الحفظ والإبداع في الدعوة كلها يا جماعة ما تبدأ إلا بعد خروجه من السجن لكن القضية لا تعتمد على قدراته الشخصية تعتمد على وقوف القائمين على السجن وقوفهم على معه وتأييدهم ووقوف اللي في خارج السجن أنا ما أعمل في السجن لكن يكون لي يد في السجن كلية الشريعة هي ليست, ليست سجنا لكن الدكاترة اللي فيها المفروض يكون لهم نشاط كلية الحاسب الآلي والكمبيوتر يكون لكم نشاط الهندسة النجارة الحدادة كل من يستطيع أن يضع بصمة في داخل السجن لأجل أن يخرج الرجل ويصبح فعلا له نفع في المجتمع كيف نستطيع أن نفعل ذلك هذا سأتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله وأستمع إليكم أيضا بعد هذا الفاصل القصير أيها الأفاضل كن بينهم كن مثلهم ضع, ضع بصمتك والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين بالأصفات كان سليمان عليه السلام تخدمه الجن سخرها الله تعالى له فكان يحتاج مجموعات منهم ومجموعات من الجن ما يحتاج إليهم وقيل إنهم عتوا عليه وبدأوا يعصون أوامره فحبسهم مقرنين يعني يقرن كل ثلاثة أربعة مع بعض ويربطهم بالأصفات بالحديث يعني دليل على ان العقوبة عموما عقوبة بالسجن كانت موجودة من عهد الأنبياء عليهم السلام طيب أنا ما ودي أستأثر بالحديث ودي أسمع منكم شيخ سليمان بسم الله دكتور والسلام. قريبا والسلام ان شاء الله. الله. بسم الله والسلام على سيدنا محمد وعلى طبعا نحن تكلمنا السجناء نبغى نتكلم عن عوائل السجناء. الحسن. السجناء يعني. إيه. ما نهتم بالسجين في السجن أو نضع سجن م. كإصلاحية تصلح على السجين ب. بي... اه. إنه منتج نهتم بس السجناء اللي أي ذنب في السجن في, في, سجن... في... في سجن و سواء أخ أو والد أو أي إن كان يعني. نكون في اهتمام فيهم بعض ضوالة السجناء يعني للأسف كانوا حكمنا عليهم بالموت بعد ما سجنهم بصوتهم سواء ساكنين في ملاجئ ولا في عساق ولا في أماكن يعني وضعهم ساون سيء جدا بعد ما كان وضعهم اجتماعي والمادي ممتاز بعد ما دخل لما بسواتهم اللي بيصرف عليهم فمن من اللي بيهتم فيهم بيدعمهم كذا كان في بعض الدول العربية والله يعني سيء جدا إنه زي ما حكمنا على هذا بالسجن حكمنا على إسقاطه بالموت بالضياع سواء من أولاد ولا زوجة من بيصرف عليهم من بيهتم ما في أي اهتمام يعني في هذا هنا في المملكة يعني في في جدة لجنة لجنة وطنية لمعات السجناء وعائلاتهم وسواء تحتوي نخبه من المشايخ والمثقفين والاخصائيين الاجتماعيين وكذا فبيهتموا بالسجناء وباسهم لهم يعني جهد مبذول مش عليه والله العظيم في في دعم الأسر السجناء اللي اللي خلاص ما عندهم عائل وهلا يهتموا باسر السجناء موجودين في في المجتمع اللي وضعهم المادي ما ما يسمح لهم كذا يدعموهم يهتموا فيهم يشغلوا ابنائهم حتى يبنوا الاسره يعني يكون في غطاء أو عائل لهذه الاسره وفي فتاوى باجازه اعطاء الزكاة لهم وكذا فلابد بد للمجتمع يونس على المستوى المملكه وعلى مستوى جميع الدول انه يكون في لجان وهيئات ومراكز متخصصة بأسرة السجناء حتى انه اذا اصلحنا حال السجين وخرج السجين من السجين هو مصلح بس تكون قد فسدت فلا بد زي ما نصلح حال السجين نصلح حال لذلك حال هي المساله لا تعتمد سليمان على وجود فقط لجان وجود اللجان بلا شك انه امر يعني رائع لكن بعض البلدان ما يكون فيه لجنة وبالتالي إذا أنا مدرس وعندي اثنين من الطلاب أبوهم مسجون أعتبر يا أخي أنني أنا مكان, مكان أبيكم مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما سشهد جعفر بن أبي طالب في مؤته وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام لما علم باستشهاده ورق المنبر وأخبر الناس ثم مضى عليه الصلاة والسلام إلى بيت جعفر وكانت أسماء بنت عميس زوجة جعفر عندها ثلاثة أطفال صغار وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعفر يشبهه بحيث أنك من أول ما ترى جعفر تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو ربما تخطئ بينهما كما قال عليه الصلاة والسلام له أشبهت خلقي وخلقي يقول فكانت أسماء قد زينت أولادها ينتظرون قدوم أبيهم فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الأولاد وريه ضمونه في أول وهل ظنوا هذا أبوهم قد حضر فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمسح رؤوسهم فقالت أمهم يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ قال قتل جعفر فبكت قالت يتم بنيه الأيتام طيب أنا ماذا أفعل بهم؟ قال آل عيلة تخافين عليهم تخافين عليهم الفقر آل عيلة تخافين عليهم أنا وليهم في الدنيا والآخرة أنا اللي مسؤول إذا جعفر غير موجود أنا مسؤول عنهم هذا مثل أولادي أنا وليهم في الدنيا والآخرة من مني يا أخي اليوم؟ إمام مسجد يقول أنا ولي هذه الأسرة او مدرس يقول أنا وليهم او مدرسة في مدرسة تعلم من هذه الطالبة يعني أبوها ربما مسجون أن يحدثوني مرة إحدى المدرسات أرسلت إلي مرة كان عندهم تفتيش مفاجئ على الجوالات تعرف الجوالات الكاميرا وكذا ممنوع في المدارس مدارس البنات خاصة فكانوا يفتشون فيه بنت تمسك شنطتها وتبكي ما تبغون يفتشونها تقول فشكينا فيها ألا أنت عندك كذا وعندك ما إذا أنت واثقا فتش فأبت قالت طيب إذا مصر يا سادة فتشيني في الغرفة عندك تقول فلما فتشت وكنا بعد الفسحة بعدما خرج البنات وتفسحوا تقول وجدتها في في حقيبتها كيس فيه بقايا الخبز قلت ما هذا قالت هذا أنا والله يوميا أجمع لإخواني يتغدون عليه وهذا في عندنا في البلد يعني ثم قالت أين أبوك؟ قالت أبوي مسجون من كذا وكذا وعليه دين واضطروا وباعوا البيت وباعوا السيارة كلش حتى يسددون الدين ما استطاع طيب هذه المدرسه المفروض تشعر أنها هي وليتها أشعر اني مسؤول عن هذه الأسرة إذا أنت تسلمي الراتب اجعل من هذا الراتب لهم أطعميه واسقيه وقفي معهم يا خي أين المسلم وأخو المسلم؟ وين المسلم والمسلم كالبنيان هي المسألة كلام؟ المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وين هالكلام هذا؟ وين قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة إذا أنا أعتبرك أخي معناه انك دخلت السجن معناه هذول عيال أخوي هذه بنت أخي وهذه زوجة أخي أنا اللي مسؤول عنهم يا أخي اليوم لا بد أن يشعر الإنسان فعلا بذلك انا لما أطلع للشارع وأجد شباب يلعبون وأربع وعشرين ساعة في الشارع ولدي وين أبوك؟ قالوا الله أبوي مسجون يا شيخ صار للسنة طيب انا اللي مسؤول عنك يا ابني. مسؤول عن دراستك أسألك كل يوم كيف دراستك مسؤول إذا وجدتك تلعب حافي أقول يا ولدي لا البس حذاء ما عندك حذاء أذهب وأشتري لك يا أخي نتقرب إلى الله تعالى بالوقوف معهم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إذا انا في حاجة أخي المسجون الله تعالى في حاجتي يقضي ديني ويسر عيبي ويسر عورتي ويشفي مريضي ويصلح أولادي ويوسع علي رزقي من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ذلك الأعظم يا جماعة إذا كان السجين أهله قد يئسوا من خروجه، إما أحياناً مسجون مؤبد أو أحياناً مسجون قصاص يعني سجن وبعدين سيقطع رأسه وبالتالي هم يقولون نحن فقدنا فقدنا ليس معنا في حياتنا هذا بلا شك أنه أمر مؤلم ونحن إذا دخلنا إلى السجون نجد فيها من عليهم قضايا سرقات قضايا مخدرات قضايا رشاوي ومنهم من هو أكبر من ذلك عليه قضايا قتل يا كم عمرك 24 وعشرين كم صار لك؟ أربعة دخلت عمرك عشرين أو, أو, أو قبل عشر ما قضيتك قتل كيف قتلت قتلت بحجر كيف ضطعته على ضربته بحجر على حجر كبير حجر كبير ليش كنت مخنوق بدي مصاري متضايق ورات يعني هجمت عليه كم عمره المقتول مش كان عمره 25 سنة ولا 25 سنة؟ فين قتلت في بر ولا في صحراء ولا كان يشتغل بكازيه يشتغل في كازيه في محطه وقود يعني اه وجيته بالليل ولا ايش المسويات المغربيات جيته على المغرب ما كان في ناس طيب كانت الكازيه شغاله يعني إيه بس ما كان في ناس يمرون يشوفونكم لا لا ليه كانت في منطقة منعزلة يعني القاس الكازية وأنت كنت مخطط قبل ت... لا ما كنت مخطط إني بدي أقتله يعني ها يعني أنا رايح بديه في مصاري يعني بس صار يعني بطلحت وشدينا مع بعض وضربته بالحجر كم كان الفلوس اللي معاك 600 600 دينار عفوا يعني يبني أنت كنت تعاطى مخدرات أو شيء ولا خمر ولا أجل ليش كنت تبغى فلوس يعني بأي طريقة خلص. لدرجة إنك تتتعتدي عليه من ذيك المصاريف؟ دراستك ولا؟ لوين؟ لا لا درست إلى الصف العاشر هل في كان عندك مصروفات كثيرة تضطرك إنك تروح تسرق؟ والله صارت مشكلة إنه في بني آدم نصب علي فراح يشتكي علي فأنا نخنقت بدي مصاري عشان إنه أنا ما أنحبس يعني أخذ منك شال سدد المصاري يعني إنسان أنت أخذت منه فلوس وراح يشتكي عليك قال يا يعطيني فلوسي يشتكي ي... علي نصب علي بوراك موراك آه. آه. آه إيه فأنا ايش بدي مصاري عشان إنه أسدد له المبلغ عشان ما يشتكي علي يحبسني بس هذا اللي صار قبضوا عليك بعد القتل بكم؟ أربعة أشهر. هربت؟ ما هربت أنا بس ما كانوا شه. عالفي قاتل وكيف كيف وصلوا؟ لك؟ عن طريق صاحب. أمك وابوك موجودين ولا؟ لا بس أمي. شافتك قريب زارتك هنا؟ متى آخر مرة؟ قبل ثلاثة إذا زارتك تقدر تسلم الظلمها كذا كيف تكلمها؟ هي شبك زيك و قزاز تكلمها بالتلفون بينك أوه. كيف حالك يوم؟ هي لما تكلمك كانت تبكي و... حكم عليك الآن إعدام حضرت الخمس كيف حفظك القران لا ما الله مش حافظ ولا شيء اياد قصير بس هالأربع اربع سنوات اللي أنت هنا ما حرصت انك يعني على الاقل يعني تلقى الله وانت حافظ القران تعرف تقرا قران جيد اه بعرف طيب ما ما حرصت انك على الاقل اذا لقيت الله تكون حافظ لأن الواحد نفسه تكون تعبان وليس نفسي يعمل ايش حتى يعني بدي يقرأ ونتنسب نفسه يعني تجيك هذا البسر متى تتوقع ينفذون الحكم؟ مم. ما حاولتوا توصلون لأهل تطلبون تنازل أهل ودينا. المقتول أودينو عن طريق مش ولمشاغين نجم إيش أعظم وصية لو قالوا لك انك سينفذ الحكم اليوم ايش أعظم وصية بتوصيها؟ لأهلي. لأهلك ولا للناس ولا؟ نمشي وش؟ أعظم أمنية تتمناها لو قرروا لك من لك أمنية قبل ما تموت؟ ما فيش. ما في أمنية تعلق بالوالدة تعلق بإخوانك نزير يعني انك سلم على الوالدة انك تشوف إن... أنا ودي يا إبني لما, لما تقدم التنفيذ لكم شوفك, شوفك ما شاء الله حافظ القران مصلي لك لحيا ما شاء الله تزين وجهك بحيث انك, إنك فعلا تلقى الله تعالى, تعالى وأن تقول يا ربي وأجلتي وليك, وليك ربي الفضل اسال الله, الله ان يفرجك اسال الله ان يفرجك الله يفرجك على اهلك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكبر اللهم صل وسلم أسأل الله تعالى أن يفرج عنه ونكشف ما به والله سبحانه وتعالى يقول من قتيل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فالسلطان بمعنى أنه يستطيع أن يتنازل عنه فأنا أقول أيضا يعني لعل أهل القتيل بإذن الله تعالى أن يتنازلوا عنه وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يصلحه وأن يهديه معنا اتصال من أخينا وحبيبنا العميد الدكتور وضاح الحمود مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالأردن مرحبا بك يا عميد دكتور أهليا دكتور الله يحفظكم عميد وضاح وأنا أشكركم حقيقة على ما لقينا منكم من يعني تهيئة طيبة ما شاء الله لهذا السجن واهتمام بالسجنة النزلة الذين عندكم حتى أصبحتم قدوة حقيقة لغيركم يعني حتى أن عدد من الناس يتصل بي يقول يا أخي ما شاء الله هذا أي, يعني أي إصلاحية التي زرتوها وفي أي بلد فاسال الله أن يوفقكم ويجزيكم خير الجزاء نحن شاكرين لك فضيلة الشيخ وحقيقة شاكرين لزيارتك لأن هي زيارتك هي جزء من البرنامج الاصلاحي الله اللي إحنا من نتبعه وبهمنا نزلاءنا حقيقة نستمعوا إلى رأي الدين والشريعة وخاصة من المتخصصين مثل فضيلتك لانه يكون لهم وقع وصدق في نفوس النزلاء للتوبه فنسأل الله أنه تكون تكون في ميزان حسناتك أيضا يا شيخ آمين الله يجزيك خير الأمور التي يعت... اللي تقيمونها حيث للنزلة مثل أنا رأيت عندكم ما شاء الله حتى بعض المشايخ الذين هم يشتغلون عندكم يعني مشايخ للسجنة أو عاض لهم كذلك المدارس وغيرها كيف هل تشعر أنها فيها تأثير حقيقي للسجين أم أنه فقط يمضي وقته هكذا فقط يعني لأجل الا يمل سيدي احنا في المملكة الروضنية هذا الشيء من جلالت الملك لا. حقيقة بالسنوات الأخيرة فيها موضوع مراكز الإصلاح والتأهيل عناية خاصة ويعني ابتعد عن موضوع الشعارات فتغيير اسم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل م. لم يأتي عبثا وإنما هو يعني تحقيق لشعار موجود وهو النقل أن النزيل من مجرد وجوده في مؤسسة عقابية ينفذ مدة محكومية إلى فترة يستطيع أن يكتسب فيها من البرامج سواء كانت الأكاديمية أو المهنية أو حتى الدينية التي تؤهله للإصلاح والاكتساب مهنة يستفيد منها بعد الإفراج عنه بما يسمى بموضوع الرعاية اللاحقة للنس. فعندنا ركزنا على البرامج موجهة للنزلاء بدءا بالبرامج الأكاديمية التي تبدأ بالتدريس من الأول ابتدائي وحتى الثانوي العام. إيه. وعندنا العام هذا وأيضاً لو لو عميد والضاح أنا لاحظت ما شاء الله أن النزلة نفسهم يدرسون النزلة بالضبط نستفيد من ذوي القدرات فيهم منهم جميل ويدرسوا ايضا ياخذ رواتب من وزارة التربية والتعليم مع يعني هو هو نزيل ويدرس ويأخذ راتب بالضبط إذا كان هو قادر او إنه استطاع إذا بالمراكز من الاستفادة من هذه البرامج وارتقى إلى مستوى إنه يستطيع التدريس فلا مانع لأن نهدف أصلا إلى أكساب ومهنة يعيش منها لاحقا فهي جزء من عملية التأهيل جميل فبالإضافة للبرامج الأك... الأكاديمية هناك برامج التدريب على الحاسب الآلي والصناعات الخزف والفن التشكيلي بالإضافة للبرامج الدينية المختلفة من تحفيظ القرآن والتفسير والحديث يمكن أن اطلعت فضيلتك عليها أحسنت صحيح بالإضافة دي برامج التدريب المهني اللي تبدأ بالإحدادة والنجارة وتنتهي بصنع الحلويات وغيرها أحسنت. من المهنة حوالي 30 مه فهي كل هالبرامج حقيقة نهدف منها إلى أن هذا النزيل ما يقضي فترة عقوبته جالس يفكر في أمور سلبية إنما يفكر في أمور إيجابية وبالإضافة لذلك في عندنا برامج رعاية نفسية وإرشاد بحيث لحيث أننا نؤثر بسلوكيات النزيل جميل. فالنزيل ممتاز. عندما يتعرض لسلوكيات حسن لمدة فترة عقوبته سواء كانت سنتين أو ثلاث لابد أن يكتسب ولو جزء يسير أو 10% من هذه السلوكيات الحسنة اللي تغير شلوكياته بالمستقبل بعد الإفراج عنه أحسنت أحسنت الله يبيض وجهك ويجزيك خير ويحفظك مبلغ سلامي والله لكل الاخوه الأفاضل الذين قابلناهم عندكم في السجن لما زرناكم ونلتقي بكم بإذن الله قريبا نتمنى أنك تشبهنا بزيارة أخرى أبشر, أبشر بسألك بس دكتور قبل لما تغادرنا صح. أنا الاخوه في الإذاعة قابلوني وانا في الطريق ذاك اليوم او لما خرجت نعم. في إذاعة خاصة بالسجن عندكم أو للداخلية أو للشرطة أو كذا في إذاعة للأمن العام للأمن العام أحسنت إذاعة, إذاعة أمن FM واجبها يعني توعوي وإرشادي ونقل يعني ما يدور ممتاز. على الساحة بشكل مباشر ممتاز. ممتاز. للشعب وإيضا تتدخل في حل بعض إشكاليات المواطنين بشكل مباشر إذا في حد عنده إشكالية تتعلق بأي دائرة من دوائر الأمن العام أو أي دوائر الدولة يتدخلوا بشكل مباشر لتسهيل الامور على المواطنين ممتاز بيض الله وجهك وأشكر لك اتصالك يا دكتور نلتقي بكم إن شاء الله باذن الله تعالى قريبا حقيقة أنا شدتني إجزام الله خير السجن نحن عرضنا لكم كيف لكن شدني أن عندهم إذاعة خاصة اف FM يعني أنا طلعت من زياره السجن تصلوا مباشره مباشرة وعلى هواء مباشرة تكلم عن السجن والتعامل مع السجين وكذا وهذا قل ان تجد حقيقة أن تكون إذاعة مخصصة للأمور الأمنية فقط يتكلم عن المرور يتكلم عن الجرائم وغيرها من الأمور السلامة وغيرها طيب نستمع لك يا شيخ سامي الله يبارك فيك شيخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الله على رسول الله يحفظك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم والله يا شيخ أنا أتكلم عن قضية السجين زي ما قال العميد وقال الأخ سليمان أنه إصلاح إصلاح السجين إصلاح لأسرته خارج مم. السجين لماذا لما إذا, عاقبت إذا عاقب الشرع هذا السجين على خطأ تعاقب الأسرة من المجتمع ينظر المجتمع لهذه الأسرة أنها أسرة منبوذة وأسرة محتقرة أنا اليوم الشيخ كنت بعد صلاة العصر كنت عند عائلة من أسر السجنة ودخلت معي ثلاث طلاب من التحفيق حتى يعيشوا الجو هذا فكنت أتكلم مع المرأة من وراء حجاب فكانت تقول يعني ما هو إيش الش أي لها إيش الشيء اللي تصر تصرف على نفسك وعلى أولادك عند ثلاثة أطفال أكبر أبنها 11 عشر سنة إيش الشيء اللي بتصرف عليه من عن طريق يعني ت تعيش منه <تصفيق> فقالت بعد ما سجينا عائلنا ال الابن عنده بلايستيشن عنده تلفزيون وساكن فوق السطوح ساكنين عائلتهم فوق السطوح فينزل بالتلفزيون والبلايستيشن ينزل الحارة في الح ال الأحياء الأشواية ينزل إلى الحارة ويلعب مع الشباب يلعب الشباب بريال واحد مباراة وعادة يقول بعض الشباب يعني بين صداقة فما يعطوا الريال هذا والريالين فتخيل تصرف العائلة هذه من البلاستيشين سبحان الله مما يكتسبه الولد يوميا نعم في شيء ثاني شيخ بيقول للأخ المسؤول اللي طبعا أنا أبا الصوت. بدخل دخلها سريعة فضل. سليمان قبل قليل ذكر لجنة السجن السجنة غيره وجمعيات الخيرية المشكلة أحيانا بعض الجمعيات أو اللجان يكون عندهم أنظمة لا تنطبق على بعض السجنة يعني أحيانا يكون مثلا غير مواطن غير سعودي مثلا وبالتالي لا, لا يعطونه أحيانا من هذا ولا يدخل ولا يقبل الكمبيوتر أصلا لا بد أن يسجل رقم البطاقة طيب وما مع بطاقة هو أصلا إقامة عندك فهم أيضا دخلهم زي ما ذكرت سليمان محدود وبالتالي يحددون في, في أهل البلد وإلا بلا شك حقيقة أن الكل له حق حتى لو سجن سجين غير مسلم لو يعبد صنم وسجنه وأولاده جوعة نتصدق عليهم ونحسن إليه وباستمع القصة الثانية بعد الفاصل يا سامي أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن مثلهم في جواء بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم أيها الأحبة الكرام وضعنا لبصمة مع أسر السجنة لا يعني أننا فقط ندعمهم فيما يتعلق بالأموال يعني أحيانا بعض الأخوة ربما يفهم يعني دام مني أنا لازم أقف مع أسرة السجين معنا أن يعطيهم فلوس لا ليست القضية هكذا أحيانا السجين نفسه يكون وضعه المادي جيد أحيانا عليه قضية قتل فرضا يعني أو كذا لكن الرجل عنده عمارة تؤجر وعنده مثلا محلات أو, أو كذا وبالتالي أهله غير محتاجين ماديا لكنهم يحتاجون إلى رجل يعتني بها الأولاد إلى رجل يعتني بالبنات بحيث أني مثلا أجعل زوجتي تزورهم دائما تجلس مع البنات وتنقل لي الملاحظات والله فلانة تطلع كثير فلانة كذا تفعل أو شيء وأحاول أني أمارس نوع من الإصلاح وكلما كان الإنسان أكثر التصاقا بهم كان الأمر أوجب عليه الله سبحانه وتعالى يقول وأولو الأرحامي بعضهم أولى ببعض أولى ببعض وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول إذا كان أنا هذا هذا بنات أختي أو, أو بناء أخي أو, أو ابن جيراني كما قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني كما أن الله تعالى قد ورث الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات ظن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الوصايا أنه سينزل في الشريعة أن الجار يعتبر من ضمن الورثة شوف من شدة التأكيد عليه فكذلك كل من يستطيع أن يقف مع هؤلاء بلا شك يا أخي من كان في حاجته يا أخي كان الله في حاجته فراص الله الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل الله الله وسلم على المبعوث رحمه للعالمين طبعا نريد ان نضع بصمتنا على هؤلاء الاسر لهذا السجين وعلى السجين نفسه احسن والقضية اولا واخيرا تكمن في نظرة المجتمع لهذا السجين فاذا قلنا السجين نفسه هو لسه الآن خارج يعني ما ما انتج ولا عمل أي شيء بدأ حياته الجديده أحسن. فافضل وأقوى ما يستشهد به من نصوص وحديث وروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين تواب نعم فهؤلاء الذين خرجوا من السجون ليسوا سواسية ليسوا سواء منهم من يعني تعرض لأمور نحن قد نتعرض لها أيضا كالقتل الخطأ على سبيل المثال وهذا تعرض له موسى عليه السلام صحيح فموسى عليه السلام ومن أولي العزم من الرسل يعني من أفضل خمس رجال في الكون أحسن. تعرض إلى هذا الأمر ومنهم من يعني تعرض لقضية دين وازمات مالية هذه القضايا التي يعني لا يسلم منها أحد والغاية. لا يسلم وهي لا, لا يعني لا تدع يعني لا تطعن في نسب او شرف أحسن. أو يعني أو من الأمور المخربة للمصالح العامة كالابتزاز والرشوة والاختلاس وما إلى ذلك فهذه الأمور كلنا معرضين لها يعني هذا لا يستدعينا أن ننظر إليهم نظرة نحن الأعلون وما أنتم إلا أراضي صح فهذا الأمور لا يستدعينا لذلك الله عز وجل أمرنا بحسن التعامل مع الكافر المشرك حينما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إليه وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين أي انا أنال محبة الله عز وجل وأتقرب إلى الله عز وجل بحسن تعاملي مع هذا الكافر بل لي يا ليت أن الأمر يقف إلى الكافر وبحسب بل حتى العدو المبين الله عز وجل يقول لنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم أحسنت. ويعني في بهذا والأوضاع اللي احنا فيها اليوم والإنهاية. كأن لسان حال السجين م. يقول يعني عاملني معاملة هذا الكافر والله عز وجل يقول لنا يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ف يعني أقل القليل عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل الإيمان حتى, حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فكما ذكرت حضرتك نحاول قدر المستطاع يعني أن نحب لهذه الأسر ما نحبه لأسرنا أيضا احسنت لذلك أنا ذكرني لما تكلم سامي عن التحفيظ يعني ما الذي يمنع يا أخي لما يكون أبناء مثلا كان أبوهم حريصا عليهم أن يشاركوا في تحفيظ القرآن في المسجد وكذا وأن يهتم, وأن كان يهتم بصحبتهم ثم بعد ذلك قضى الله تعالى عليه وسجن المسؤول عن التحفيظ ليش ما يعتبر هؤلاء ابنائي بحيث انه يذهب ويسالهم يلا تعالوا يا عيالي ويعطيهم مكافآت ويهتم بهم المدرس كل من كان يستطيع ان يكون له بصمه مع هؤلاء اخي لما يسجن هذا ثم يشعر أن اولاده لا الحمد كلما جاءوه الا وجوه طيبه وتعامل حسن وبشرك يا بوي انا اكملت خمسه اجزاء والثاني يقول بشرك يا بوي انا اليوم القيت الكلمه في الاذاعه والاسبوع الجاي البنت يقول ابشرك انا صرت رئيسة كذا كذا في المدرسة يا اخي يخف عليه الهم والغم اللي في سجنه لكن لما تأتي الأم تقول والله أنا وصلني تاكسي طيب وين فلان قالت والله فلان الله يعني أتعبنا هذا الولد دخان وسكر ويمكن طايح الآن في الحشيش والله أن يزداد همًا على همه وهو في, في داخل سجنة بل إنني أعرف أن بعضهم إذا أقبل إليه ولده المراهق والله العظيم يا جماعة أني أعرف بعضهم أنه ينكب على يدي ولده يقبله ويبكي يقول يا ولدي أرجوك لا تعذبني أرجوك لا تعذبني وأنا دخلت في قضايا والله من هذا تتصل بي الأم تقول يا شيخ انصح ولدي عذب أباه وهو في السجن يقول يا ولدي أنا أريد اني أراك على أقل تعتني بالبيت من بعدي انا سجنت يا ابني بسبب الانفاق عليكم دين لحقني ولا مشكلة حصلت لي ولا فأنا أقول لا ينبغي أن يزاد همه على همه بإهمالي أولاده معنا اتصال بس وأرجع لك في راس. أختنا من عبير عبير مرحبا بك تفضلي أختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكركم على طرح هذه الفكرة بارك الله في هذه فيكم الله أعلم أن تلقى صداها لذلك بداية من باب العين وقدم خالص شكري وتقديلاً لسعادة الدكتور عبد الله محفوظ رئيس لجنة التراحم بجدة جيف. الذي يحمل المسؤولية الاجتماعية على عاتقه وأشكر الدكتور سهيل بن هاشم صوان المدير التنفيذي لتراحم جدة العين الساهرة على مصلحة هذه الأشياء أحب أن أنوه أنا لجنة تراحم بجدة تسعى بحمد الله لتقديم جميع أنواع الدعم الشامل للسجين وأسرته ابتداءً بدعم السجين من خلال مساهمة في توفير احتياجاته والدعم القانوني له أيضاً وإنتهاءً بالمساهمة في إطلاق سراحه. اختي سنة اختي اختي اختي اختي عبير هو بلا شك كلامك مفيد لكن الإخوة يقولون ما ليس لها إلا ثلاثين ثانية فقط فأنا ودي ندخل في الموضوع مباشرة الآن أنتم. ترعون السجنة فقط اللي تتقدم عوائلهم إليكم أم أنكم تنسقون مع السجن وتبحثون عن العوائل نعم ننسق مع السجن بتواصل مع فرع اللجنة في تراحم في سجن بريمان بحيث يرسلوا لنا إحصائية عن مجموعة السجناء الذين لا يعلمون أهاليهم بوجود تراحم أساسا بوجود خدماته ونقوم نحن بدورنا بالاتصال به طيب أنتم فقط مخصوصين بالسجناء السعوديين أم أنكم عامة لا طبعا اللجنة تعمل على المساهمة في مساعدة السعوديين والأجانب ممتاز يعني الكل الحاجة. كل نعم. من كان مسجونا وأهله محتاجون طيب نعم. هل سبق لكم يعني أفكار معينة قدمتوها لهم او بصمات معينة طبعا البصمات كثيرة أسرة السجين مثلا تتلقى مساعدات مادية وصحية وقانونية نرعى المواهب ايضا لأسرة السجين ونحتويها بكل الدعم ليكونوا ضمن إطار الأسرة المنتجة ايضا حلو. ممتاز. إضافة إلى الرعاية التعليمية لأبناء السجناء بالتواصل مع الإدارة التعليمية لإكمال مسيرة عملهم ممتاز. ولكن يعني على الرغم من هذه الخدمات الكبيرة والإنجازات التي تحال إلى سرور وبهجة في وجوههم إلا أننا نحتاج يا شيخ محمد وبشدة إلى أن ينضم إلينا المجتمع في هذه الرعاية وانتفهم بأن هذه الفئة ما هي إلا من أفراد المجتمع الذين لهم شقوق علينا فلا داعي للنظرة الدنيئة التي تشعر بها هذه الفئة ابتداء من السجين. جميل. يا أختي أختي أختي عبير الآن نعم. أنتم جمعية خيرية ولا لا؟ نعم. نعم. يعني قصدي أنكم يعني تستقبلون تبرعات من أهل الخير. طبعا جيد. هل لكم موقع يمكن التواصل من خلاله؟ اللي نعم. موجود موقعنا الإلكتروني. ممتاز. الجميل. يعني يكتب في جوجل جمعية تراحم. لجنة رعاية السجناء ل... جدا تراحل ممتاز بيض الله وجهك والله يجزيك خير وبذن الله تعالى لعل إن شاء الله تعالى أن يكون هناك تواصل معكم من ال... الإخوة والأخوات من المحسنين يعني. وبلا شك أن الوقوف مع هذه الجمعيات الرسمية أنه وقوف أول شيء من ناحية الأمنية ما عند الإنسان مشكلة يعني إحنا المشاكل... المشكلة خلال السنوات الأخيرة لما ظهرت قضايا إرهاب وما إرهاب وما أرهاب وما أدري إيش صار قضايا في الأموال بدأ بعض الناس يتخوف من أي دعم خيري تقول لابن مسجد عندنا دار أيتام عندنا يبدأ يقول لك فكني من المشاكل بكرا المباحث تمسكني وتدقق حساباتي وبعدين أنتهي في السجن لكن لما تكون جمعيات خيرية رسمية مثل هذه عندهم حساب رسمي وبرقم وتاريخ وانت لما تدخل في حسابهم ما حد يقول لك لا لأ الدورة هي اللي سمحت بها فأنا ادعو أدعو إلى دعمهم وأدعو يا أخي إلى انشاء جمعيات حتى لو مصغرة يعني يا أخي أحيانا في الحارة أنش الإمام يقول يا جماعة عندنا ثلاث أربع وائل يقول للتجار لا يتكلم في الميكروفون أمام الناس يقول للتجار يا جماعة هنا ثلاث أربع وائل أهاليهم مسجونين تعالوا نريد أن نقف معهم فيكون هو بنفسه جمعية ترعى أربع أسر خمس أسر عشر أسر حتى يسر الله تعالى لهم ذلك السجون اليوم لله الحمد عدد منها تحول من سجن إلى إصلاحية سري. لا لا عادي جريمتي كانت هي تزوير جنائي. اها كان سبع سنوات. وليش جلست أربع سنوات؟ لا في المركز هذا مدة كانت أربع سنوات وباقي المدة كانت في مركز تانية. كيف استفادت النزلة من أوقاته؟ يعني هل الواحد منهم أحيانا ممكن يقسم وقته في اليوم يعني مثلا يقرأ له جزء وقرأني يقرأ له كتاب يحضر دورة كمبيوتر يطلع يسوي رياضة هل في استفادة فعلا من طبعا إدارة مراكز إصلاح وتأهيل على لمديرية الأمن العام في عندها برامج منهجية وبرامج لا منهجية بحيث تتوافق مع برنامج النزلة من المهاجع الموجودة وللبرامج التلفيزيون الموجودة طبعا في المدرسة الملحقة في مركز إصلاح وتاهيل الموقر طبعاً يتم فيها عقد الدورات الدينية والدورات الثقافية كيف تفاعل النزالة جيد؟ اه طبعاً جيد جميع النزلة برغبوا في تزيل بهاي الدور وفعلاً متفاعلين و... اه طبعا والله بالإضافة أصلاً للركيز الأساسي اللي موجود اللي هي المدرسة مدرسة التوبة اللي بالمركز أيه. اللي هي بالدرس الصفوف من الأول ابتداء.مرةً مرةً عليهم ما شاء الله الشباب.والله ما شاء الله عليهم.الآن حالياً هو امتحانات الثانوية العامة موجودة في تابع قاعة.وتابع على والتعليم البيوت.اللي هو التوجيه الثان الثانوي.نعم أي نعم.ما شاء الله ما شاء الله الله ينفعهم الله ينفعهم كيف. نفسيات لما كنت هنا موجود كيف نفسيات والله هاي شغلة النفسية بتختلف من نزيل لنزيل طبعا طبعا النزيل اللي بحب يستفيد و بحب يملي وقت فراغه ما بحس بطول المدة أو بقصر المدة لكن النزلة اللي خلينا نحكي بحكموا على حالهم ان يتوثيروا يفكروا في المدة هم النزلة اللي ما بي بيروح يسجلوا في دورات أو بروح يتبعوا برامج معينة تلفيهية أو غير ترفيهيه ما كان لما كنت موجود هنا ما كان يشغلك اكيد متزوج وعندك أسرة ولا ما كان يشغلك مسألة نظرة المجتمع لك بعد ما تطلع و... واللي كخريج سجون والله أستاذى إحنا دائما هاي الشغلة اللي إحنا كنزلة كنا نحكي فيها إحنا كنا نحكي دائما إنه إحنا ما بنحكي عن الرعاية داخل المركز ولا بنحكي عن ال عن مديريت الأمن العام شو بتعمل مع النزلة مديريت الأمن العام ما بتقصر في حق أي مواطن سواء أردني أو غير أردني لكن إحنا اللي بهمنا برنامج الرعاية اللاحقة اللي ما بعد إنه النزير يطلع من المركز كيف نظرة المجتمع لإله وكيف المجتمع بده يقدر يحتويه وكيف المجتمع بده يتجانس ويتعامل معه آها تمام هاي هي اللي إحنا طبعا مش بس بالأردن إحنا منحكي في جميع على مستوى العالم بحيث أنه يكون نظرة المجتمع للإنسان اللي خارج من مركز إصلاح والتأهيل تتغير نوعا ما لحتى يقدر ينخرط بهذا المجتمع مرة أخرى صحيح الله ينفع بك وفرصة طيبة وعسى الله يبارك في نفسك وذريتك يا رب الله موفق لا شك أيها الإخوة أن هؤلاء السجناهم عندهم قدرات واستثمار هذه القدرات كما ذكرنا قبل قليل بلا شك أنه أمر موفق لذلك أنا أقول الإخوة الذين يقومون على السجون ليس فقطهم بل حتى لو جاء جهات أخرى أفرض مثلا جمعية خيرية جاءت وتحدثت مع السجن أو مركز دعوه رشاد أو مدرسة مدرسة أهلية مدرسة خاصة جاءت إلى السجن وقالت أنا أريد ان أقيم بين السجنة مثلا مسابقة في حفظ القرآن الكريم وعندنا مدرسون يعني هم متخصصون في القرآن يأتون ويعملون الاختبار ونحن المدرسة الأهلية نحن المسؤولون عن الجواز أنت يا السجن لا تعمل أي شيء سوى انك تسمح بس أن مدرسين يدخلون إليهم فتش المدرسين ودخلهم الشي اللي يمنع يا أخي يعني في تصوري أن السجون لن تمانع إذا جاءتها مثل هذه المشاريع التي تساعد في اصلاحهم ثم يقال للسجين الذي ينجح مثلا أو الذي يفوز إما أن يقال له مثلا لك مكافأة مثلا مالية أو مثلا ممكن السجن نفسه يقول لك مكافأة أنك تصبح تنتقل إلى العنبر الذي ترغب فيه أو لك مكافأة انك. مثلا نأتي لك يوم عائلي نأتي بزوجتك وعيالك ويقيمون معك مثلا لمدة ست ساعات في, في نفرغ لكم مكان بحيث ان هذا السجين يشعر بأنه نوع من المكافأة دون أن يتكلف السجن دون أن يتكلفوا مالا في مثل ذلك كانوا في السابق العلماء تكلموا عن المكافآت السجنة وقالوا وأنه يخرج ليلة إلى أهله أو يخرج يوم إلى أهله هذا مقام الآن في بعض الدول الأوروبية أنه إذا كان السجين منضبطاً وجيداً وكذا فإنه يخرج ويكون هناك وكيل عنه أو كفيل والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما كان سهيل بن عمرو مأسوراً عند المسلمين أقبل رجل وقال جعل يتناقش مع المسلمين في إطلاقه حتى اتفقوا كم تفك أسره بكذا وكذا فقال له المسلمون فماذا يضمننا؟ قال فكوا القيد عن قدمه عن رجله وضعوه في رجلي أنا ويذهب ويحضر المال ففكوا القيده عن سهيل في المدينة وربطوا به رجل هذا الرجل الوكيل الكفيل عنه وذهب, هذا وذهب سهيل إلى مكة وأحضر الفداء ورجع وفك الرجل فوجود كفيل او وجود نظام معين بحيث ان السجين يكافى انك اطلع من العصر إلى الليل مثلا او هذا فهذا أمر حسن وهذا الآن بدأ يطبق حتى, حتى يعني عندنا في بعض المعتقلين السياسيين لما يخرجوا إلى ما يسمى بالأكاديمية إنهم يخرجون الآن يخرجون لمدة مثلا نصف يوم يوم ثم يعود وهذا بلا شك أنه أسلوب حسن يعني تقيم وزارة الداخلية الزام الله خير لأجل يعني تمييز السجين النشيط اللطيف الجيد التعامل الحريص على نفسه حريص على تطوير ذاته تميزه عن غيره معنى صار بعدين بأسمع بأ منك يا من معنى آمال تفضلي أختي آمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك. نشكرك يا شيخنا على هذا البرنامج الله. الرائع يجزيكم خير ويبارك فيكم يا رب الله هذا يهدف إلى تسليط الضوء على فئة غالية على الجميع وعلى المجتمع منهم هم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم على المستويين طبعا الاجتماعي والإنساني صحيح أنا بس ودي باقتراح كده بسيط لو تكرم أي. يعني أكثر ما شاء الله الحلقتين الماضي, الماضي والحلقة هذه كان أكثر التركيز على السجناء اللي هم الذكور. أي. وأشوف شوية غيب عنكم النساء. أحسنتي صحيح. طيب. <تصفيق> عندي اقتراح للنساء النساء السجينات يعني يمكن بحكم خبرتي السابقة اللي أعرف عنها السجناء في من قسم النساء. أنت سبق أختي أمل سبق عملت عملتي في السجون النساء أو كذا. لأنا لا كنت رئيسة القسم النسائي في لجنة رئيسة السجناء والمفرج عنهم من أوه ممتاز يعني علاقتك بالسجينات مباشرة نعم إحنا في لجنة تراحهم بندخل للسجن طبعا وبنشوف معاناتهم إيش هم السجناء ممتاز أي أيوة طيب تفضلي عطينا النقطة اللي عندك اللي هو كنت أنا ألاحظ النساء اللي هم يكون فيهم توقيف لسه يعني ما ثبتت عليها الجنحة أي التوقيف ما عندنا في السعودية توقيف نساء توقيف بالنسبة للنساء يكون في داخل السجن. آه. أما الرجال يكون توقيفهم في قسم الشرطة أحسنتي. حتى تنتهي معاملات. أبو يوم يومين أسبوع نعم. صحيح. أما النساء فهي في مشكلة معاناة إذا دخلت للسجن. يعني هي ما ثبتت عليها. هل هي متهمة أو لا؟ يعني هل هي بريئة أو أثبتت إذانتها؟ توقيف. فما في عندنا توقيف نسائي للنساء في مراكز الشرطة. آه حسنتي. طيب الحل طبعا هو صعب الآن ربما إجراءات لكن... كيف العناية بالأمور الدعوية في السجون؟ كيف تقبل النساء لذلك؟ إيش كان عندكم من برامج عملتوها للسجينات؟ برامج كثيرة رائعة أنا كمان الحمد لله مدربة فمن ضمن الحاجات اللي قدمتها للسجينات في داخل السجن عملت لهم دورات تدريبية وفي كثير من المراكز من منهم تطوع قدم دورات تدريبية للسجينات دينية واجتماعية ونفسية الله ينفع بكم بارك, بارك الله فيكم وجزاكم الله خير و بلا شك اننا استفدنا كثيرا ما ذكرت و هذا مهم حقيقه تسليط الضوء على السجينات ارجع لك بعد الفاصل علينا فاصل هذا فاصل قصير أيها الأحبة الكرام و نعود اليكم باذن الله ضع بصمتك كان النبي عليه الصلاه والسلام يعتني ب الذين هم سجنا بعد الحرب وكان كان يامر اصحابه بالاحسان اليهم حتى كان الصحابه إذا جاء إليهم إلى الحرس بالطعام الطيب يعطونا السجناء اللي هم الأسرة يعطونهم الطعام الحسن ويأخذون الردي لو جاء بنوعين من التمر يعطون السجناء الأحسن منها لو جاء بخبز يابس وخبز لين أكلوا اليابس وأعطوهم اللين حتى كان بعض هؤلاء الأسرة يخجل من إكرام المسلمين لهم وهذا بلا شك أنه يعني من الحسن خلق معهم سامي عندي شيخ حصائية عن نظرة المجتمع لهذه الأسر أسر أي. السجناء أي؟ واللي يعانوها خارج السجن وفي السجن حتى السجن يعني بما أنه يعاقب على هذا الخطأ لا ويحس بأهله خارج الأنسان أنهم يلحقوهم ذل نعم. أو كذا نعم إحصائية تقول أن 83% نظرة المجتمع لهم يعانون, من نظرة, سي... المجتمع. آه يعني يعانون من نظرة المجتمع يعني 38% من المعاناة نعم. هي بسبب نظرة... نظرة المجتمع سيئة إليهم أي؟ بالنسبة ل... اذا كان واحد يخطب عندهم أو مثلا أنا بخطب مثلا عند, عند هذه العائلة يقول لا أنت مثلا أبوها مسجون, مسجون. أخوها مسجون ممم. والله خلاص صلى الله يقول ولا تزر وزر وزر وزر أخرى والإنسان يحاسب عن قيامه لوحده وهو المسؤول عن خطأه مثل في فتوادي وهذا يعني إبراهيم عليه السلام ما ضره أن أباه آزر كان يعبد الأصنام ولا ضر نوحا عليه السلام أن ابنه يقول ساوي إلى جبل يعصيمنا من الماء ويموت كافرا لكن الناس حين يحتاجون حقيقة إلى شيء من التدقيق في هذا في رأس طيب آه أنا راسلت بعض الاخوه والأخوات أي. عبر الإنترنت أي. ففي أخت ذكرت اسمها الأول وسمحت بذلك اللي هي حنان م. سجن والدي بسبب تزويره لبعض الأوراق الرسمية مما تطلب التحقيق معه وسجن وسجنه وسجن بعد ذلك وكانت هذه الحادثة كوقع السيف على رؤوسنا م. ولم يتوقف بين الحال إلى هنا بل أصبحت مطلقة قبل دخولي إلى الحياة الزوجية لسبب لم أشارك فيه <تصفيق> وأضافت حنان انها كانت هي العائلة الوحيد لأسرتها وذلك لأن إخوانها الذكور ما زالوا صغار السن وأنا تبلغ من العمر حاليا 29 سنة ولم يتقدم لخطبتها أحد بسبب سجن والدها بدعوى أنها عائلة لا تشرف <تصفيق> <تصفيق> يعني فعلا والله يا أخي أصلا لا تزير الـ الـ وزيرتهم وزيرتهم. أحسنت الذي يتأمل يجد أن أصلا ليس كل السجنة ترى سجن يعني نقول والله لأنه سرق أو اغتصب أو قتل يعني في بعضهم يعني سجن بسبب قضايا لا يذم بها. فرج عنك الله يفرج عنك كثر حسناتك أسأل الله أن يفرج عنك يا رب العالم الله يفرج عنك انا مريت اليوم إن ال والله شرفتنا الله يحفظكم مريت بعض الغرف. و بعض الاخوه زياد عزيزي والله انت وياهم شفتك لحالك وقلت اسولف معك شرفت اهل, أهل وسهلا ان بعض زملائك يبدوا ياخذون دورات ودراسه وانت كل بخير ان شاء الله لشده الهم جالس لوحدك الحمد لله وش وش قضيتك شرفت. شرفت وش قصتك انا موضوع دخلنا في تجاره معينه وفيما بعد صار فيها كسر التزمت بالتجاره وبالكسر فيها وبالمديونية كتبنا كمبيالات يعني الطرف الثاني قصده الإيقاع بينه يعني إنه جازيك ويعاقبك لأنه حجم الكمبيوترات كان الأصل فيها إنه ثبات الحق يعني من حياة من موت في ما بعد استخدموها كشكوى ما عندي دراء دفع الربع القانون فيها مع الكسر اللي فيها فصار فيها محاكم وطرف في الآخر صار الحقوق النهائية بتوقيف وسجن يعني لحي كم صار لك هنا؟ أصلي في ثلاث ايام هنا بس ثلاث ايام؟ نعم أنا ما تعودت على السجن. أول مرة تدخل سجن. <تصفيق> أنت أصلاً وضعك المادي تاجر كنت؟ تاجر الآن تجارتي تسكرت ما أقدر أشتغل في حق ألم لك <تصفيق> <تصفيق> من يوم بدأت في التجارة من شباب؟ خمسة تاجر جزائري تاجر في ايش الشغل ما كانش البسه البسه وعايش الايام هذه في في عز وضعك المادي جيد ومع عيالك وبيت زين وسياره زينه و... والله خصصنا كل شيء على اساس انه ندي المديونيات والوازم علينا لكن الان وصلنا لمرحله نحن في سجن محلنا نتسكر مطلوب منا ربع قهرني في عجز عن ده أنا ولد بنات وجامعات أنا عيد كم المبلغ اللي عليك؟ المبلغ الجمالي خمسة ألف دينار. صلى الله إنه يفرج عنك عيالك زاروك ولا لسه أنت ما بعد تتوج؟ لسه اليوم أول يوم بالزيارة. أيه طبعاً منقطع اتصلتنا بيهم شو بدنا نعمل ممكن تفاقم الوضع إنه في تزامات ثانية في أن أشياء ممكن بياها لكن ما نعرف الوضع شو أصله. لكن هل هل من خلال تعاملك مع النزلة هل في ناس ممكن يكون صار له مسجون سنتين وهو ما عليه إلا خمس ألاف دينار مثل ولا المبالغ هذه أنا لا ما شفت شيء زي هيك لأنه اللي بنسجن هو بكون سجن عدة أشهر إلا إذا كان في تعدد قضايا بصير كل قضية إلى سجن منفرد آه. بصير بطيل مدته م. أما القضية عادة مثلا ثلاث شهور ست شهور تسع شهور للشجون المالية وبطلع فإذا كان واحد مثلا عنده أكثر من شقة وأكثر من يبرد برد نزل حاجات ثانية يبرد بتقدر السجن. هسه الله أن يسر أمرك. امرك الله, أمرك. عرب عرب الله. خير احسن اليك الله أن يسر واثق باذن الله تعالى يعني ناس يا أخي. أبو عبد الله, أبو عبد الله. ناس السجن لقضايا اعتصاب ناس يدخلون سجن قضايا قتل، الناس يدخلون قضايا ترويج مخدرات، أنت دخولك السجن السجنات؟ الحمد لله يعني عاد. احنا يعني يعني واحد اشتغلوا وما قدر يسدد نصلي حجينا البيت أربع مرات لا رب العالمين والله واضح من وجهك إنك من الخير لكن أقصد حتى ما يضيق صدرك الحمد. يعني الحمد لله كون الواحد وهذه مصيبة تنزل في الحياة عادية كل بني آدم خطأ وكل إنسان يبتلى وكون الواحد أخطأ في تجارة ولا شيء في كبار. يملك ملايين أحياناً وربما يملك يعني مئات الملايين ومع ذلك ينكسر ويقوموا الله يسر أمرك وإذن دارك الله, دارك الله تعالى أن الله يحفظ أولادك نحن أولياءكم لحياة الدنيا يحفظ دارك أولادك دارك <تصفيق> دارك. <تصفيق> طبعا أيها الأحبة نحن حاولنا في التقارير أن نجمع ما بين المواقف المحزنة وما بين المواقف المفرحة يعني قبل قليل عرضنا لكم أن بعضهم يعمل في التدريس وكذا بعضهم في الحلقة الماضية عرضنا أنه حافظ القرآن في السجن فنحاول أن نجمع يعني أن نمر على جميع الأصناف في هذا السجن حتى يستطيع الإنسان ربما أيضا ينأخذ عبرها أن يحذر يعني لا توقع شيك وانت غير قادر على تغطية المبلغ لا توقع أوراق ما تدري اي شيء لا تثق في الشخص الذي أمامك وتقول بلاش أوراق بيننا ترى مجموعات من من دخلوا السجون ما دخلوا بسبب أنهم اغتصبوا أو أنهم قتلوا إنما أحيانا احتيل عليهم أو أحيانا ربما يكون نيته طيبة وقصده شريف لكن الشخص الذي أمامه لا يستحق هذه النية الطيبة وبالتالي احتال عليه معنا أخونا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا عبد الرحمن حياكم الله أول مرة أكلم فضيلة الشيخ الإعرام الله في برنامج ضع بصمتك حبيت, حبيت أضع بصمتي حول موضوع السجون يا فضيلة الشيخ هي. هناك شخص طبعا وصف النبي بأنه كان يبيع ويهدي الخمور. طيب هذا ليس ليس ليس عندي. بارك الله فيك. ليس حلقتنا يا شباب ليس موضوع حلقتنا نحن نتكلم عن. السجون وما يتعلق بها وكيف أننا نستطيع أن نضع بصمة سواء بتسديد الدين عن السجين أو القاء المحاضرات في داخلها أو أحيانا ربما يستطيع الإنسان أن يقيم مسابقات بينهم إذا كان الأخ مثلا يستطيع أن يقيم شيئا من ذلك يمكن أن يشارك به أما القضايا الأخرى التي لا تتعلق بالحلقة فيمكن أن يشارك في في موضوعها إذا جاء وقته أختنا من عائشة؟ مرحبا أخت عائشة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا تفضلي عائشه انا انا في الحقيقه والدي كان في السجن نعم انا اريد ان احكي لكم على جا كان عندنا زار وهذا زار في الحقيقة كان يساعدنا الله يجزي خير جيد وقف معكم وقفة أن تدعو لزارنا والوارد جيد يعني وقف معكم وقفة يعني كأنه أبوكم في الحقيقة وقف الله يجزي خير صلى الله الله يحرمه الأجر وهذا هو الواجب والذي كنا نتكلم عن قبل قليل يا الاخوه يعني كما قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقول أهل العلم السائل هو الذي يأتي يعني يقول للناس أنا فقير والمحروم هو الذي لا يأتي يعرض نفسه إنما نحن الذين نتتبع فأسى الله تعالى لا يحرمه عظيم الأجر وجليل الثواب الشيخ سليمان عطنا الفيسبوك بقي معنا دقيقتين وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الدانة تقول أن يكون يجب أن يكون إصلاح للفرد وليس تدمير المجتمع كامل الأخ الأخ حليمة تقول أكثر ما ان السجناء بعد خروجه من السجن انه يجي يبحث عن شغل يبحث عن مجال عمل وش يقول انت عليك قضية وعليك هذا السجين بعد ما يخرج عموما في شيء ما يسمى برد الاعتبار يعني احسنت حقك عدد الضوابط ممكن يطلب رد الاعتبار ما وهذا ترى عدد من السجناء لا يدري عنه انا كنت قبل فتره في احدى الجهات الامنيه فكنت اتحدث معهم عن السجين الذي يبتلى بشيء ربما احيانا زلت به القدم في مخدرات في شبابه ومراهقته او كذا فاحيانا يسجل عليه ما يسمى بسابقه ترى يستطيع مثل ما ذكرت سليمان أن يذهب ويطالب طوبة. برد اعتبار أو م. كذا فتمسحا إذا جاء بتزكيات أن الحمد لله كانت أيام مراهقتي والآن أنا, أنا لا أتعاطى مخدرات لا أتعاطى مسكرات بحيث أنها لا تبقى مسجلة علي لكن عدد منهم لا يدري بهذا صحيح على الأسف مع... هل أدت الضوابط أدت طبق الضوابط حسن صدق إذا طبقت صحيح الأخ محمد الحالث يقول المشكلة أنه بعد طلع الشخص من السجن يبقى في فجوة بينه وبين أهله وعائلته وكذا فلا يكون في اندماج زي ما في اندماج لا بد إنه في اندماج مع المجتمع يكون اندماج مع عائلته نفسها الأخ وليد يقول أتمنى من أسس السجون معاملة السجناء معاملة طيبة كما رأينا في بعض البامجات التلفزيونية دعني أعلق على هذه طبعا أنا عندي نقطة بس سبحان الله الوقت اليوم أيضا زحمنا يعني الذي يتعامل مع السجناء لا بد يتوفر فيه الصبر ان يتعامل مع الذكي والغبي مع الحقود والصحيح مع العالم والجاهل مع الغني والفقير لا بد يكون عنده الصبر لا بد يكون عنده أمانة أنه سيتعامل أحيانا مع الزائرين والزائرات أحيانا النساء وبنات وكذا وهي أيضا تؤمل منه أن لما يعني ربما تقيم معه علاقة إن أراد أنه يساعد أباها ويمكنها من مكالماتها أو يوصل له جوال أو غيره فينبغي أيضا أن يعتنى في من يتلقون هؤلاء الزوار أن يصبحوا عندهم أمانة أن يصبح عندهم مروءه أن يكون صالحا أن يكون رفيقا لذلك كلهم كانوا يحرصون على مثل ذلك حتى العلماء أبو يوسف القاضي له رسالة جميلة وجهها إلى الرشيد الخليفة وكان من ضمنها أن يؤكد عليه أن السجان لابد بد يتصف بهذه الصفات حتى لا يكون يا أخي يفسد أكثر ما يصلح عطنا معك ثلاثين ثانية أو أقلها. طيب الأخت صمت تقول جزاك الله خيالي شيخ أتمنى تكون في حلقات عن معاناة السجناء الفلسطينيين في السجون السمايدية والله صدقت السجناء وكذلك اللي في كانوا في قريب. أبو غريب وكذا هذه كلها حقيقة كانت مهمة لكن نمرة الأصل في دول الثانية طب الأخ حمود يقول لأ لابد انه نصلح بعض المشاكل اللي في المجتمع اللي اساسا لأدخل التناس السجن يجزيهم خير جميعا أنتم ايضا الله يحفظكم أيها الأحبة الكرام أنا أعلم أنه لا يزال هناك بعض النقاط كان المفروض اننا عرضناها وايضا كان معي تحضير قضايا فقهية تتعلق بالسجون لكن نحن في حلقتنا يعني نعلق القلادة على العنق وأنتم باذن الله تعالى تكمنون بقية الحلية صلى الله عليه ولكم التوفيق ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير الحلقة القادمة مثل هذا التوقيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته